Allah-u akbar Allah-u akbar Elhamdülillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik يوم الدين Iyaka na'budu wa Iyaka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 لقد عاهدناه الى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى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 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا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 فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا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 أفلم يهدي لهم كم أهل كنا قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لا آيات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 زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله أكبر الله